Book two Osiemdziesiąt trzy Przeszłość trzy Almadhi thalafa Almadhi Rozmawiać przez telefon يتصل تلفونيا يتصل تلفونيا لقد اتصلت تلفونيا للتو لقد اتصلت تلفونيا przez cały لقد اتصلت تلفونيا طيلة الوقت لقد اتصلت تلفونيا طيلة الوقت. بتت. يسأل. يسأل. بتاوم بتاوم. لقد سألت للتو. لقد سألت. بتاوم بتاوم. لقد سألت دائما. لقد سألت دائما. أَحَوِيَادَتْ. يحكي يروي يحكي أَحَوِيَادَأَمْ أَحَوِيَادَأَمْ. لقد حكيت للتو. لقد حكيت أَحَوِيَجَأَمْ أَحَوِيَجَأَمْ. لقد حكيت كل الحكاية. Uczyć się. يتعلم يذاكر. يتعلم. Uczyłem, uczyłam się. Lekad zaakartu l Lekad Uczyłem, uczyłam się przez cały wieczór. LAKAD ZÁKARTU TOWA LAL mesa. PRACOWAĆ JASZTAGEL Pracowałem, pracowałam LAKAD ESZTAGALTU LAKAD ESZTAGALTU Pracowałem, pracowałam przez cały dzień LAKAD ESZTAGALTU TOWA لقد أشتغلت طوال اليوم يشت يأكل يأكل يادوم يادوام لقد أكلت للتو لقد أكلت زيادوم زيادوم تساوي يدين لقد أكلت كل الطعام لقد أكلت كل الطعام